تَكُومُ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ جَعَلَ فِيكُمُ الأَمْنَ وَجَعَلَ لَكُمْ وَجَلَك مُلُوكَو وَآتَكُم مَا لَم يوتِ أحدَد مِنَ العالممين يقوموْمدُخُلُ الْ الأرضَ الْ المُقَدسَةَ التي كَتَبَ اللهَّهُ لَكم وَلا تَرتَدّ على أَدَبَكُم فَتَو قلِبُ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 قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ أُدْخِلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ